الكلام في مفهومين. إن المفاهيم محل البحث. تكلمنا عن مفهوم الشرط، وقلنا أن الشرط له مفهوم على رأي المصنف، وتكلمنا أيضا بالأمس عن مفهوم الوصف، وقلنا أن المصنف أن المصنف يرجح أن الوفاة ليس له مفهوم السلام عليكم المفهوم الثالث الذي ينبغي أن نتكلم عنه هو مفهوم الغاية إذا قال المولى هكذا إذا قال المولى كما في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل هل الغاية هنا؟ هل الغاية هنا داخلة في المغيا أم لا؟ هل الغاية هنا داخلة في المغيا أم لا؟ وبعبارة أخرى؟ هل للغاية مفهوم أم لا واضح هنا في الآيلاند نقول هل هل الغاية خارجة أصلاً كفرق في إجفء ثالكنا قبل الدخول في محل البحث لا بد من بيان مصطلحات أربعة عندنا هنا في محل الكلام مصطلح الغاية وعندنا مصطلح المغياء وعندنا مصطلح ما بعد الغاية وعندنا مصطلح الاداه هذه مصطلحات أربعة الغاية المقصود منها هي ما يقع هي ما يقع بعد الأدات في مثالنا هنا أتم الصيام إلى الليل الغاية هنا الليل لأن الليل واقع بعد الأدات بعد إلى والمغيا هو ما يقع قبل الأدات يعني الصوم هنا بعد وأتم الصيام الصيام واقع قبل الأدات يعني قبل إلى فيكون هو المغيى فالغاية ما يقع بعد الأداء والمغيى ما يقع قبل الأداء الصيام نعم الصيام واقع قبل الأداء فيكون هو المغيى أو بتعبير آخر وجوب الصيام وعندنا ما بعد الغاية ما بعد ما بعد الغاية وهو الكلام الواقع وهو الكلام الواقع بعد الليل بعد الغاية الغاية هنا الليل ما يقع بعد الغاية يسمى ما بعد الغاية هذا واضح شيخ؟ معنا أو ذهبت إلى مكان آخر ذهبت أين؟ الله يخليك لا لا لا لا لا يعني او قونا معنا اين ذهبت ها ما تنسى الى بلدكم يعني الحمد لله المباراة الله أعيدهم المره ما بعد الغايه مثل هذه الدروس العقليه غالبا او عاده ما تكون جامده يعني تحتاج الى اعماد الفكر والذهن فاذا لم تدخل فيها الطرفة وال... والقفة قد يكون صعب أحيانا فهمها أي صحيح فأنا كلامي مع الشيخ من هذا الباب ما بعد الغاية ما بعد الغاية هو الكلام الواقع في مثالنا بعد الليل بعد الليل يعني بعد الغاية إذا كان هناك كلام بعد الغاية هذا يسمى ما بعد ما بعد الغاية والبصطلح الرابع عندنا الاداه الاداه قد تكون إلى الأداة وقد تكون حتى الاداه فاذا عندنا الغاية وعندنا المغية وعندنا ما بعد الغاية وعندنا الاداه هذه مصطلحات أربعة إذا اتبع هذا نقول هل للغاية مفهوم أم لا بعبارة أخرى هل يدل هل تدل الجملة الغائيه على انتفاء سنخ أو كل سنخ حكم المغير عن ما بعد الغاية أو عن الغاية أم لا ما بعد الغاية مسكوت عنه لا نقول يدخل في الحكم ولا نقول يخرج عن الحكم مسكوت عنه واضح؟ هذا هو محل الكلام في المسألة قولان القول الأول للسيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه وجماعة يقولون لا يوجد للغاية مفهومون طبعا لهم أدلتهم الخاصة أيضا لهم أدلتهم الخاصة وإن لم يتعرض المصنف هنا لا إلى دليل الاثبات ولا إلى دليل إن في هنا هذا القول الأول القول الثاني للغاية نعم القول الثاني عكس الأول أن نقول يوجد مفهوم للغاية وهذا للمصنف كما يظهر من كلامه ولبعض الأعلام ولكن قبل البحث أو قبل بيان الحق في المسألة كما يقول المثنف نقول وقع الخلاف بين الأصوليين في أن المفهوم هل له غاية أو لا وقع الخلاف بينهم في جهتين الجهة الأولى هل تدخل الغاية في المغيا أم لا؟ هذا سؤال. هل تدخل الغاية في المغيا أم لا؟ والسؤال الثاني، يعني الجهة الثانية، هل تدل الغاية على انتفاء سند حكم المغيا؟ ليس شخص الحكم، شخص الحكم قلنا من أول مفهوم الشرط. تذكروا نزاعنا في المفاهيم ليس في شخص الحكم. قلنا شخص الحكم ينتفي بانتفاء بعض قيوده وصفاته. هذا واضح. كلامنا في سنخ كلي طبيعي الحكم. هل ينتفي سنخ الحكم؟ هل عفوا هل تدل الغاية؟ على انتفاء سنخ حكم المغيى عن الغاية أم لا؟ هل يدل الانتفاء على الانتفاء أم هل للغاية مفهوم أم لا الفاظك شتى وحسنك واحد المعنى واحد واضح واضح نأتي إلى الجهة الأولى هل الغاية داخلة في المغية أم لا هل الغاية داخلة في المغية أم لا وقع البحث فيها أيضا على أقوال على أقوال هنا كما في مثالنا وأتم الصيام إلى الليل هنا الليل غاية والصيام مغير هنا الليل الليل داخل في حكم المغيّة واضح بعد داخل في المغيّة أم لا المغيّة الصوم الليل غاية واضح يعني هل يجب علي أن أصوم أن أصوم إلى ما بعد الليل أو لا فقط إلى الليل اختلفوا في هذا البحث على أقوام القول الأول بعضهم قال نحن نفصل نقول بالتفصيل نفصل بين أن تكون الغاية من جنس المغيا أم لا تكون بين أن تكون الغاية من جنس المغيا او لا فان كانت الغايه من جنس المغيا فهي داخله تحت حكمه وان كانت الغايه ليست من جنس المغيا فحكم المغيا لا يشمل الغايه فهي يعني الغاية ليست بداخلة في حكم المغيّة الصدقاء. القول الأول قال بالتفصيل قالوا هكذا نحن نفصل بين أن تكون الغاية من جنس المغيّة يعني المغيّة والغاية من جنس واحد أو لا تكون يختلفان فإن كانت الغاية والمغيّة من جنس واحد فالغاية داخلة تحت حكم مغيى وإن لم تكن الغاية وإن لم تكن الغاية والمغيى من جنس واحد فالغاية لا تدخل في حكم مغيى مثال للتوضيح قوله قوله مثلا إذا قال القائل صمت الليل أفواً صمت النهار إلى الليل صمت النهار إلى الليل هنا النهار المغير والليل الغاية جنسهما واحد وهو الوقت وقت الوقت يعني النهار من الوقت والليل أيضا فالجنس واحد هنا إذا كان الجنس واحد فالغاية يعني الليل داخل تحت حكم مغيا يعني يجب يجب يجب أو كأنه قال صمت النهار والليل أيضا والليل أيضا فالليل داخل تحت حكم الصيام واضح هذا المثال اعيد مره ثانيه اذا قال القائل صمت النهار الى الليل هنا الغايه يعني الليل والمغيا اي النهار من جنس واحد جنس الجامع لهما هو الوقت الوقت الزمان يعني أحسنتم فالغاية والمغيى من جنس واحد إذا كان من جنس واحد فالغاية داخلة تحت حكم المغيى واضح هذا المثال هو. مثال اختلاف الجنسين إذا قال القائل كله كما في الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه خب هنا لو جئنا إلى الغاية والمغية جنسهما مختلف المغية هنا الحلال لأن المغية الواقع قبله المغية هنا حلال كل شيء لك حلال حتى حتى الاداه ما قبل الاداه مغية ما بعدها غاية صحيح ما قبل الاداه هنا الحليه حلال ما بعد الاداه تعلم صحيح خب تعلم جنسها ليست من جنس حلال هذا من جنس وهذا من جنس الآخر إذا كانت الغاية والمغيا من جنسين مختلفين فالغاية لا تدخل تحت حكم ال... تحت حكم ال... مغيّة أين؟ لا الجنس البعيد هذا الجنس البعيد الجنس البعيد، بس هناك جنس أقرب من هذا التفصيل الأول اتضح التفصيل الأول الثالث التفصيل, التفصيل الثاني التفصيل الثاني يقولون نحن أيضا نفصل لكن ليس كما فصل أصحاب القول الأول نحن نفصل بطريقة أخرى كيف قالوا هكذا نحن نفصل في الأدوات نفصل في الأدوات قالوا قالوا إذا كانت الغاية واقعة بعد إلى إلى أداس بعد بعد إلى بعد إلى فلا تدخل في حكم المغير إذا كانت واقعة بعد أداس إلى لا تدخل في حكم المغير وإن كانت الغاية واقعة بعد الاداء حتى حتى فهي داخلة تحت حكم المغير مثلا سيدنا القزويني واضح مثلا بالله تفصيل تفصيل اخر هذا مثلاً اذا قال القائل سرته باعتبار السيد جاي من الحاج ايضا إذا قال سرت من مكة من, من مكة إلى عرفات هكذا يفعل لن يركب السيارة حينما سالناه كيف قضيت الأعمال في مكة ومنها قال أخذتها كلها مشي على الأقدام فهو يقول سرت يعني مشيت من مكة إلى عرفات صار واضح؟ ومشيت أيضا من عرفات إلى مزدلفة ومشيت من مزدلفة إلى منى مثلا يقول فهنا الغاية سرت من مكة إلى عرفات عرفات الغاية واقعه بعد إله إذا كانت واقع بعد إله فلا تدخل في حكم المغيى واضح؟ أما لا إذا كانت واقعة بعد حتى كما في قطر الندى وبل الصدر أكلت السمكة حتى حتى رأسها طبعا تقرأ بالقراءتين بس محل حلموا كلامنا هنا رأسها أكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها ولذا نقل عن أحد النحويين يقول سأموت وفي قلبي حسرة من حتى لا أدري أهي ناصب أم جار واضح إذا كانت واقعة بعد حتى يقولوا دخلوا عليه في آخر عند الاحتضار يعني فسألوه فقال سأخرج من الدنيا وفي قلبي حسرة على ماذا قال من حتى هذه الأخذ حتى ما أدري ناصب أم جار ما أدري من النحوين متعمقين في النحوين خب فإذا كانت الغاية هنا واقعة بعد حتى فتدخل في حكم المغي. يعني شنو حكم الآكل أكلت السمكة تبعا حكم الآكل كما ثبت للمغية ثابت أيضا للرأس وإلا ما معقول جناب السيد مثلا يأكل السمكة ويترك الرأس حتى الله يفعل هذا صحيح؟ حبليه فعل هذا السين أكلت السمكة حتى رأيتها. واضح التفصيل، واضح التفصيل المصنف يقول الحق والإنصاف والظاهر أنه لا توجد قاعدة ضابطة كلية. يعني أنا لا أقبل هذه التفاصيل ضابطة كلية قاعدة. نقول إذا كانت الاداه إلى أو حتى أو من جنس المغيا أو لا يقول هذه ليست ضابط كلي مقاعدة كلي هذه في الواقع ما عندنا قاعدة كلي وإنما, وإنما نقول هكذا إذا كانت هناك قرينة إذا, إذا, إذا كانت هناك قرينة على دخول الغايه في المغيا فنقول بها واذا كانت هناك قرينه على عدم الدخول فنقول بها ايضا اما ضابط كلي نجعله قاعده فنقول اذا هذا الشرط حصل دخلت الغايه تحت المغيا اذا لم يحصل لم تدخل قاعده كليه ما عندنا واضح فمثلا فمثلاً على القرينة الخاصة إذا قال القائل كما في الرواية الشريفة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه هنا عندنا قرينه على عدم دخول الغاية في حكم المغيّة ما هي القرينة نقول هكذا نقول هنا الغاية الحليه والمغيا العلم بالحرمه جيد؟ اذا قلنا هنا بدخول الغايه في حكم المغيا يلزم اجتماع الضدين والاحكام متضاده لا تجتمع في مرتبه واحده ابدا المغيا هنا الحليه صحيح والغايه حتى تعلم الحرمه والحرمه ضد الحلية فاذا قلنا ما بعد الاداه يعني الغايه يدخل في المغيا هذا يعني ان الحرمه دخلت في الحليه وهما بالدار لا يستمع ما أدري منا واضح المصنف فالمصنف يقول هذه قرينه على عدم دخول على عدم دخول الغايه في حكم المغيا واحيانا لا عندنا قرين على دخول الغايه في حكم مغيّة مثلا أكلت السمكة حتى رأسها بطال آخر جاء الحجاج حتى احسنت هنا المشار من يقدر الحجاج يجي وما يجويا من يقدر والله يقتله يقتل الحجاج فهنا عندنا قرية على أن الحجاج إذا جاء جاء معه المشاة فهنا الغاية المشاة داخل تحت حكمه وهو المجيء واضح بعد؟ مجيء مجيء الحجاج مجيء الناس فأحيانا عندنا قرية على الدخول وأحيانا على عدم الدخول فنحن مع القرية وإلا قاعدة كلية هنا حتى نقول اذا هذا الشرط تحقق دخلت الغايه في حكم المغيا واذا انتفى الشرط انتفت الغايه عن المغيا ضابط هكذا ما عندنا ما عندنا فالتفصيلان لا نقبلهما نحن اتضح الى هنا الباح ان قلت ان قلت حتى حتى النحاط في قلبهم حسرة منها فأنتم في البحث هنا تقصدون أي حتى حتى أكلت السمكة حتى تقصدون حتى, حتى العاطفة تقصدون حتى العاطفة أو لا حتى الجارة تقصدون أي حتى لأن حتى مرة تكون عاطفة ومرة تكون جاره فمقصودكم أي حتى أمثل مثال مثلا يقولون هكذا مات الناس حتى الأنبياء حتى الأنبياء حتى الأولياء ولو خلد أحد لكانهم الأنبياء صحيح؟ إذن الدنيا لا خلود فيها فنقول هكذا مات الناس حتى الأنبياء حتى عاطفة هنا يعني نريد أن نقول هكذا مات الناس والأم معهم أيضا، فهنا في العاطفة لا نبحث عنها هنا، العاطفة لا نبحث عنها هنا، لماذا لا نبحث؟ لأنهم يقولون حتى العاطفة حتى العاطفة لا شك في دخول ما بعد الأدات في حكم ما قبل ما عاطفة ذا، مزيفة العاطفة هذه. وظيفة العطف أنما بعد حرف العطف أداة العطف يأخذ حكم ما قبل العطف هذا واضح، بعض. فهنا لا شك عندنا في أن حتى إذا كانت عاطفة فما بعد العطف يأخذ حكم ما قبل، ولذا نقول جاء محمد وعلي محمد مرفوع علي أيضا مرفوع، فما بعد العطف يأخذ حكم ما قبل العطف واضح يصير بعد حتى هنا أيضا إذا كانت حتى عاطفة فلا شك في دخول الغاية في المغيا يعني لا شك في دخول ما بعد حتى العاطفة في حكم ما قبل حتى العاطفة بل التفتت حتى العاطفة مرة يراد بها هذا مسجله مرة يراد بها بيان دخول الفرد الأقوى في حكم الاضعف هذه غاية من غايات حتى العاطفة حتى العاطفة مرة الحال الاولى لها تريد أن تبين دخول الفرد الأقوى في حكم الفرد الاضعف مثلا مثالنا هذا مثالنا هذا مات الناس حتى الأنبياء والأولياء الأنبياء والأولياء مراتبهم أقوام المراتب سائر الناس ولا شك في هذا فهنا حتى العاطفة تريد أن تقول أن ما بعد حتى العاطفة هم الأنبياء وهم الأقوى داخل تحت حكم الأضعف هذه حالة وحالة أخرى بالعكس تماما تريد أن تقول أن ما بعد حتى العاطفة يعني تريد أن تثبت دخول الفرد الاضعف في في حكم الفرد الاقوى بالعصف مثلا كقولنا هكذا كقولنا هكذا كل كل شيء مخلوق لمن لله حتى النمله اضعف المخلوقات لا حتى البعوض فهنا حتى بعد حتى العاطفه بعد حتى وهو الاضعف داخل في حكم ما قبلها وهو الأقوى أو نقول هكذا جاء الحجاج حتى المشاة حجاج خطبيعي قوي صحيح بخلاف مساكين الفقراء الناس المشاة فالضعفهم المشاة داخلون في حكم الأقوى وهو مجيء الحجاج بعد وأحيانا حتى العاطفة تذكر لبيان أسبقية أسبقية وأولوية ما بعد حتى العاقفة من ما قبل حتى العاقفة مثلا ما نقول مات كل أب حتى حتى حتى آدم عليه السلام آدم في الموت أسبقهم جميعا فنقول مات كل أب وآدم أب لكن آدم مات بالأسبقية. بالأسبقية مات ادم ماتبه الاسبقيه بالاسبقيه ماتبه واضح يصير فبحثنا هنا في في حتى الجار مو حتى العاطفة بحثنا مو في حتى العاطفة هنا بحثنا فيما بعد حتى الجار هذا <تصفيق> صحيح هذا صحيح ولذا يقول الشاعر يقول الشاعر هكذا القى الصحيفه هذا فرد واحد كانه منطير رساله يوصلها الى مكان بعيد في الصحراء التقابل بالسراق بالحراميه فمن الخوف القى كل شيء ليكون خفيف في الهروب يعني الشاعر يقول هكذا القى الصحيح الرساله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله سيصبح الهروب خفيف يعني ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وانزاد يعني الآكل وانزاد حتى نعله ألقاها حتى النعل لسان الأبسل تركوا وراح حتى نعله ألقاها هنا واضح بعد الدخول هنا واضح بعد ما بعد حتى داخل في في الإلقاء، إلقاء الصحيفة، وإلقد وإلق الزاد، وإلق هذا واضح القسم الأول البحث الأول. فإذا نعود نقول البحث في الغاية وقع في جهتين أو في سؤالين. السؤال الأول هل الغاية داخلة في حكم في حكم مغيا؟ وتكلمنا عنه إلى هنا طبعا هذا البحث لا ثمرة له في البحث هنا هذا البحث لا ثمرة له حتى ما الفرق لو قلنا أن الغاية داخلة في المغية ما الفرق أو لم نقل بهذا يقود فرقا. بعد أن تعبناكم نقول هذا البحث لا ثمرة له إلا الثمرة العلمية فقط وإلا لا يضر في المقام لماذا لا يبرنقوا هكذا التفتوا افرضوا قلنا افرضوا قلنا ان ان ما بعد الغايه افرضوا قلنا هكذا داخل في حكم مغيا افرضوا قلنا هكذا أفر. افرضوا قلنا ان الغايه داخله اذا قلنا الغايه داخلة في المغية التفتوا فنسأل هذا السؤال نسال هذا السؤال هل هل للغاية مفهوم يعني شنو هل ما بعد الغاية ما بعد الليل إحنا قلنا المصطلحات أربعة بعد هل ما بعد الغاية بعد الليل هل هل داخل في حكم المغيّم لا يعني هل تدل الغاية على انتفاء على انتفاء ما بعدها عن حكم المغيّم أم لا ان قلنا نعم قلنا بالمفهوم ان قلنا لا قلنا بعدم المفهوم هذا واحد حتى اذا قلنا مو داخله قول ثاني اذا قلنا الغايه ليست داخله في المغير قلنا هكذا نسال السؤال مره ثانيه نسال السؤال نقول هل الغايه وما بعد الغايه ايضا وما بعد يعني اثنان وما بعد الغايه ايضا داخلا في حكم المغيا نفس التعديل السؤال واحد هل الغايه لها مفهوم ام لا ان قلنا الغايه داخله في المغيا نقول هل ما بعد الغايه ان قلنا لا نقول هل الغايه وما بعدها ايضا فثمرة عمليه في المقام ما موجوده على كل حال راح نبحث قلنا نعم او قلنا لا رح نجي للسؤال الثاني هل يدل التقييد بالغاية على انتفاء سنخ الحكم سنخ حكم المغية عن الغاية أم لا أو عن الغاية وما بعدها أم لا فرق في البين ما موجود نعم الثمرة العلمية حاضرة أما ثمرة عملية بحيث يترتب عليها القول بالمفهوم وعدم المفهوم هنا غير موجودة حتى قد يقول جناب السيد لا علم تعبنا ليش صار لنا الان سائل له اذا فائده ما اكو تعبنا الوش تقول على الاقل اكو فائدة؟ علميه على الاقل اتبع المقام قال طبق العباره <تصفيق> الثالث مفهوم الغاية اذا ورد التقييد بالغاية نحو واتم الصيام الى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فقد وقع خلاف الاصوليين فيه في مفهوم الغايه من جهتين اي جهه الاولى في دخول الغايه في المنطوق اي منطوق عباره أخرى عن المغير عن حكم المغير أي في حكم المغير فقد اختلفوا في أن ان الله هي الغاية؟ ان تتركوا ان الله ياتي لك ان تتركوا ان الله ياتي وهي ان الغاية بعد بعد الله بعد لك ان نحو ان ونحو حتى لك ان يعرف ان الله ياتي لك ان تتركوا ان الله ياتي لك ان تتركوا ان قال إلى أو حتى هل هي داخلة في المغية حكمان أو لا خارج عنه وإنما ينتهي إليها المغية موضوعا وحكما على اقوال رح نصل في النهاية إلى ما بحثناه بالأمس هسا القول الأول التفصيل التفصيل بين كونها يعني الغاية من جنس المغيّة واضح بعد التفصيل إذا كانت من جنسه فتدخل فيه يعني في المغيّة نحو صمت النهار إلى الليل فإن النهار والليل من جنس واحد وهو الزمان أو الوقت وبين كونها من غير يعني الغاية من غير جنس المغيّة فلا تدخل كمثال كل شيء حلال واضح بعد الحلال ليس من جنس تعلم ومنها القول الثاني ومنها التفصيل بين كون الغايه واقع بعد الى فلا تدخل كما قلنا نحو السرتب من مكه الى عرفات وبين كونها يعني الغايه واقع بعد حتى فتدخل نحو كل كل السمكه كل كل كل السمكة حتى رأتها واضح؟ المصنف يقول والظاهر رابط كلي قاعدة كلية ما عندنا والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيى ولا في عدمه أقول أنه قاعدة كلية ما في ظهور حتى نقول داخل أو غير داخل بل يقول القاعد عندنا القرينة بل يتبع ذلك بل يتبع ذلك الموارد والقرائم الخاصة الحاسب الكلام إذا عندنا قرينه على الدخول أو عدميه فبها ونعمات إذا لا فالظهور ظاهر عبارة الغاية لا تعني أن الغاية داخل أو غير داخل إلا مع القرينه نعم لا ينبغي الخلاف لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية الحكم فيما إذا كانت غاية للحوكم كمثال كل شيء هذا بحث مال امس إذا كانت الغاية إذا كانت الغاية لتقييد الحوكم للموضوع فلا شك لا, لا شك في عدم له مفهوم لا شك في عدم دخول الغاية في المغير قال نعم لا ينبغي الخلاف في عدم دخول يعني يصنع لهم أفهم بعد في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم كمثال كل شيء حلال فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال والا لازم اجتماع ضده حلال وحرام ثم سؤال حتى حتى شنو مقصود من حتى قال ثم إن المقصود من كلمة حتى هنا في المقام الذي يقع الكلام عنها هي حتى, حتى جاره دون العاطفة وإن كانت يعني العاطفة تدخل على الغاية أيضا لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها يجب يجب دخول ما بعدها يعني قطعا داخل ما بعدها في حكم ما قبلها لان هذا هو معنى العطف معنى العطف أن ما بعد, ما بعد العطف يأخذ حكم ما قبل وهذا واضح بعيد. فإن قلت مات الناس حتى الأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هي الفرد الفائق على سائر أفراد المغيا في القوة هنا الفرد الفائق الأنبياء بعد. الفرد الفائق الأنبياء وسائر أفراد المغيا الناس يقول مات الناسو هؤلاء هم المغير حتى الأنبياء أو لا أحيانا بالعكس الضعف أو لبيان دخول دخول الفرد الأضعف في حكم الأقوى كما قلنا كل شيء مخلوق لله حتى البعوض أو حتى النمل مثلا خل ما يصنع أن يكون حتى الفين ما يصنع أن حتى الفيل صحيح؟ يعني خل في مو ضعيف فين أقل مخلوقات فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم بل أكثر من هذا بل العطف لها, لها حالة ثالثة بل قد يكون هو يعني الغاء قد يكون ما بعد حتى قد يكون هو الأسبق في الحكم مثل نحو مات كل أب حتى حتى آدم عليه السلام واضح إلى هنا البحث يبقى البحث في الجاتل ثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين